بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أرى Mengawurnya raga lail, dan zahirnya matahari dan bulan, semuanya berjalan pada waktu yang disebutkan. Bukanlah Dia Yang Maha Agung dan Maha Pengasih? Dia 119. أخلقكم في بطون أماتكم خلقا ما هو تمعمل ان وعلينا بذات الصدور واذا مزين انسان وَجَعْلَ إِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِمُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابٍ I'm not the يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاروتان يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنك أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ 122. ثم يهنج فتظاه يصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب 123. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل بهم مثالية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تليل جلودهم وقلوبهم فَمَن يَتَّقِ وَجْهِي سَأَهْدِهِ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَطِيلَ لِلظَّالِمِينَ يذُوقُونَ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِي Dan benarlah nasi fi hadal Qulaa min kuli mafal, lalahum yatazkahun Qur'an Al Arabian, wajadi' wajillalahum yattaqun. Dharba Allah mafal rujul fi shurkaa mutashakisun, wajul. رجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنهم يوم القيامة عند ربهم تقتسمون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 قُلْ يَا أُوْلَٰٓئِكَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِي عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِنَّا زَلَّا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ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 فيمس كل التي قضى عليها الموت ويوصل الآخرين إلى جل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفاعا قل أَوَلَوْ كَانُوا لَهُمْ لِكُلِّ لا يشئون ولا يعقلون قل لله الشفاعت جميع له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شما أزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فاطر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَن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 الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خوضوا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 Sesiyabuhum sialan yang mereka kusabu, dan mereka bermegzizin. Atau mereka tidak tahu bahawa Allah mengabaskan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Inilah yang ada dalam 129. لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم 120. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون والتبعوا أحسن ما أُزِلَّ إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بوتتو وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسو يا حسرت يا حسرت على ما فرط في جبر الله وإن كنت لمن السائرين أو تقول لو أن الله داني لكونت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كره لو أن لي كره فاقون من المحسنين بلقى قد جاءت كأيتي فكذبت بها فكذبت بها واستكبرت وكونت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم سوده أليس في جنّة مثوى المتكبرين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 والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرني أعبد وإياك وَلَقَدْ أُوحِيَ إلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيْنَ الشَّرْكَ تَلَا يَحْبَطُ النَّعْمَلُ ولا تكونن من الخاسرين بل الله فعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بعمين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 وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراع حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ولم يأتكم مرسل منكم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 يقول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينه بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.